جارحا من الجوارح ص غ ي ر ة الجرم ع ظ ي م ة الجرم س أ ت ن ا و ل اللسان اللسان الذي نتكلم به ا ل آ ن وامتن الله به على عباده أ ل م نجعل له عينين و ل س ا ن وشفتين وهديناه النجدين اللسان الذي قال الله فيه عز وجل ذاكر في ا ل ق ر آ ن أ ط ي ب و أ ط ه ر و أ ش ر ف و أ ج م ل لسان لا تحرك به لسانك لتعجل به هذا لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم اللسان النقي التقي لا تحرك به لسانك لتعجل به اللسان قد يرد في ا ل ق ر آ ن بمعنى ا ل ل غ ة ومن آ ي ا ت ه اختلاف أ ل و ا ن ك م و أ ل س ن ت ك م ا ل أ ل س ن ه ن ا بمعنى ا ل ل غ ة وليست ا ل ج ا ر ح ة من الجوارح وهي أ ع ظ م الجوارح خ ط و ر ة اللسان بل ا ل أ ع ض ا ء جميعا تقول اللسان كل يوم إ ن م ا نحن بك إ ن استقمت استقمنا و إ ن اعوججت اعوججنا هذا اللسان ن ع م ة في أ ص ل ه ن ع م ة تخيل لو أ ن ك كنت أ ب ك م ا لا تتكلم لا تستطيع أ ن تعبر عن مكنونات نفسك لا تستطيع أ ن تعبر عن ما يجيش في خاطرك لا تستطيع أ ن تتكلم لا تستطيع أ ن تعبر لا تستطيع أ ن ت ف س ح يا سلام اللسان ليتحرك ويؤدي و ظ ي ف ة الكلام يتكون من س ب ع ة ع ش ر ع ض ل ة فو سبعتاشر ع ض ل ة تخيلو ا ب ا ل ل ه اللساند ه البسيدا فو سبعتاشر ع ض ل ة تكون سليما ة ع ش ن ا ن ت ت ق و ل ا ل س ل ا م عليكم ص ب ا حال خير كل ل سنك ا طيبين عم ا لين كيف كيف ام س ي ت ه ع ش ا ن ت د ت عبر عما في نفسك يا ا ل سلام اللساند ه ع ض ل ا ت ه ب تشتغل شغل جد ما بتسعى ف ع ل زول قال ا ن ه ت لكن قال لسانه ل تعب لكن الله جل وعلا جعل هذا اللسان في ح ف ر ة و أ ح ا ط اللسان بفك ل أ ن ه خطير خطير كيف الكفر يمكن أ ن يكون ب ك ل م ة لسان ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أ َ ب ي الله َِّ و َ آ ي َ ا ت ِ ه ِ و َ رسوله َُِِ كنتم ُُْْ تستهزئون َََِْْ لا تعتذروا ََُِْ قد َْ كفرتم ََُْْ بعد ََْ إ ِ ي م َ ا ن ِ ك ُ م ْ الكفر ما باللسان الشرك بالله دعاء غير الله الحلف بغير الله ا ل أ ش ا ر ه صبغا الشرك ا ل ا س ت غ ا ث ة بغير الله دكله يكون باللسان طيب وكذلك الايمان باللسان الزول بدخل الاسلام ب ش ه ا ي ن بنطقين ينطق بس أشهد وأشهد بس نخل الاسلام بالنطق اللسان ده ن ع م ة به ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن كما مرت علينا ا ل آ ي ة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إن علينا بيانه يا سلام اللسان ده ع ن د ه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا اعظم م ش ك ل ة في اللسان الكفر بالله كما اسلفتو ا ل ب ك ف ر ا ل ب س ت ه ز و ا ل ا ن في ح ا ج ة م ه م ة جدا لازم انبي عليها سب الدين سب الدين ت ق و ل ي ن ن ش ن و سب الدين يكون بان تنطق بلسانك وان تتكلم بلسانك تسب دين الله وتسب ا ل ع ق ي د ة اعوذ بالله والناس يتهاونون يعني لو واحد قاعد يضحكوا تخيل تخيل يضحكوا الله هذه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة خلاص يضحكوا له او يسمعوا لكي لا يتكلموا معه واحد سب لواحد ذاك مشى والناس قاعدين بس يسمعوا لا يدافعوا ولا يدافعوا يدافع. له ل أ ن الدين ما ذات قيمه عندهم لو كان سب نادي من ا ل أ ن د ي ة الهم ل ي بيشجعوه او لاعب من اللاعبين الهم ل ي بيحبوه ولو كان كافرا ممكن ي ض ر ب ه ولو سبب قبيلتك أ و عشيرتك أ و أ ب و ك م ر ض و كان كي ض ر ب ه لكن لما نسيب الدين يقول لك ياخي أ نعمال ن و م ا ل ه ياخي أ لو فاح يسبب الدين وقالوا ياخوان يا ا تعال أ ش ه د و ا يقولك ما د خ ل ن ا في مشاكل دا جيرانا ن وبعدين بيعملنا م ش ك ل ة م ع ه دين ب ا ه د فعلا ما عندك له ق ي م ة لو كنت مقيم وعندك الدين كان عندك أ ه م ي ة ك ن ت يكون عندك موقف الكفر بالله سب الدين والشرك و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ك ي ة حتى الكلمات ا ل س ي ئ ة يقول ك شكله لرب السماء يعني شكله ن و ش للرب السماء كنت لرب ل ل السماء يعني شكله ن يعني و ش كبير احد ما تسأل ل ل الماء كبيره ب لحد ما خ ئ ن ة اتصل ف د دبيب و ر يسمع ا ن م ل ة ا ل س و د ا ء ع ل ى صخرة الماء ص والملساء و ي ر د ب ب ا ل ن م ل ة ا ل س و د ا ا ء في ل ل ل الظلماء على الملساء ي ة صخرة يقول لك ليه السماء. أعوذ لك شكله رب الفاظ س م ا بالله الخائد الله يخونه. أعوذ بالله الله ء أعوذ أعوذ أ ويقول يخونه يخون لك ل ألفاظ وكلمات ش ر ك ي ة حتى الدكتور الفاضي رحمه الله بكر بن عبد الله بو زيد كان أ ل ف كتاب سماه معجم المناهي ا ل ل ف ظ ي ة يعني أ ل ف ا ظ نهى الشارع أ ن تستعمل لا تسب الدهر ة أ ن ا الدهر اقلب الليل والنهار لا تسب الدهر ة كويس و ما ت ق إن لا إنه على أبو ده كويس تسب الدهر ة وقس على ذلك أ ش ي ا ء يلفظها الناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يا ا ل سلام والله د ي م ش ك ل ة م ش ك ل ة م ش ك ل ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة شديد فبالتالي الفاظ الفاظ مرة بذكر لي لغ من ا أ ك الله افتكره فلان مات الله افتكره يعني كأنه كان ناسيا كأنه يعني ث م وما أخذه كان ربك ن س ي ا ألفاظ ألفاظ مثل ث هذه ك ي ر ة جدا تكون م ن ت ش ر ة هذه أ س و أ خ ص ل ة في اللسان ا ل خ ص ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ذ م ي م ة التي تصدر من اللسان الكذب أ ي ز ن المؤمن ق ا ل ن ع م أ ي س ر ق المؤمن ق ا ل ن ع م أ ي ك ذ ب المؤمن ق ا ل إ ن المؤمن ل ا ي ك ذ ب خ ص ل م ؤ م ن يجب ان ي ك و ذ م ي م ة ا ل ك ذ ب ا يكون ب ل م ؤ م ن ل إ س ا ء ة و ا ل ت ج ر ي ح و د ي ا ل ق ر آ ن ذ ج ب ان ك و ن ا ل م ن يجب ان ي ر و ن المؤمن ي غ س ل ق و ك م ب ا ل س ن ة ح د ان ي ك ل ن المؤمن يجب ا يكون ا ص ت ع ب ي ر د ق ي ق يسمع الكلام ويديك عبارات يغلغلك النوم ماذا ينتمون ل ا ت ذ ك ر ه كلام هذا كلام حار وكلام زي السم لا تخصصين شو سلقوكم شوف سلق شوف تلك السلق ده و ب أ ل س ن ه حداد أ ل س ن ة ا ل حداد معناه في الكلام و سلقوكم ب أ ل س ن ه حداد يا ايها الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى ايكون خيرا منكن ا ولا يغتب بعضكم بعضا هذه من أ س و أ خصال اللسان بعد الكفر وبعد الكذب من أ ف ا ت اللسان ا ل س ي ئ ة جدا السلق و د ي م ش ك ل ة وهي من صفات المنافقين ب ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن ا ل آ ي ة تعني أ ه ل النفاق سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أشحة على الخير طيب م ن أ ف ا ت اللسان نقل الكلام إ ذ تلقونه ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خير ا ل ق ر آ ن ده ب ل غ قال إ ذ تلقونه ب أ ل س ن ت ك م أ و ل م ر ة نسمع انو الزول بتلقى ب أ ل س ن ت ه ما في ا ل تلقي بالاذن اللسان ذا لانه ن ا ي م ما عند الناس بيقول لك ب ب س ا ط ة ربنا جعل للواحد أ ذ ن ي ن ولسان واحد ليسمع ضعف ما يتكلم و ب ا ل م ن ا س ب ة ع م ل ا ل د ر ا س ة في الغرب الناس بيسمعوا اكثر مما ب يتكلموا تخيل في العالم ا ل إ س ل ا م ي ن س ب ة السمع إ ل ى الكلام كم الناس ب ت ك ل م و ا سبعه اضعاف ما يسمعون يعني يتكلم س ب ع ة مرات ويسمع م ر ة و ا ح د ة بس ونظم نظم كثير يا أ خ ي ف ي ك م ش ر ك ة اتصالات يا أ خ ي ده كله نظم الاسكرادسات دمشق مش جد ب ا ل م ن ا س ب ة حسها نظم وريته ل في ف ا ي د الزب ياخي ق و ل في ف ي د هذا كلام عجيب خلاص اللسان ده خطير ل أ ن ه شهوه الكلام شهوه ب ا ل م ن ا س ب ة الكلام شهوه زي ش ه و ة ا ل أ ك ل والشرب وصله وقال من ضمن ل ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له ا ل ج ن ة س ئ ل عن أ ك ث ر ما ي د خ ل ا ل ن ا س ا ل ج ن ة قالت والله و ح س ن الخلق و س ئ ل عن أ ك ث ر ما ي د خ ل ا ل ن ا س ا ل ن ا ر قال الفم والفرج ا ل خ ش م دخل الزول ا ل نرى س م ي ل أ نزول بدخل في مالا يعني ه كنا و ا ق ف ي ن يتلقونه بيتلقونه أ س ك م ت ب أ س ي ت ك م ن ع الكف ي ما ع ن ه ز و ل خ ا ت ي حشمو م ن ت ظ ر الكلام ي ت ي م ت ن ع ش ا ن ط و ا ل ي ا ن ج ل ده لو تلقى ب أ ذ ن ه يوزن الكلام يطلع منه المعقول والما معقول يحفظه لكن لمن يبقى يسمع واي احد يسمع ينقله زي ما هي بحذافيره كفى بالمرء كذبا أ ن يحدث بكل ما سمع ا ن تلقونه ب أ ل س ن ت ك م يا سلام من أ ف ه اللسان ا ل خ ط ي ر ة جدا الكلام غير المفيد, الكلام غير المفيد. اللي هو الثرثار ك ل المفيد الوصف ل ا سماه ا م غير ا ا ل ث ث ر ر والمتشدقون ن و والناس ب يسموه ما عرف ا عنده ويقول ل كلام و ب لك بدارجي براي ولا شنو؟ يعني شنو كلام ه كثير الميمن معنى انه ب ت ك ل م كلام كثير وكلام قد م ا ي ك و ن مفيد ذاته م ر ة يدخلك ل ك ل م ة انجليزي ولكن يقول ا ف الحلم ز ي ن و السكوت س ل ا م ة ف إ ذ ا نطقت ف ل ا ت ك ن مهداره ما إ ن ن د م ت على السكوت ب م ر ة لكن ن د م ت على الكلام مرارا ما كنت ق ا س د و أ ن ا م ت أ س ف وانتو فيهم توني غلط ياخدت من ا ل أ و ل ن ظ م ن ظ م مايا هما لك عشان تقعد تعذر للناس وتعتذر خ ل ي ك ت ج ي ل ت ج ي ل خ ل يكون راسخ هناك ت ي ر من كلام ث ر ك ه و خطأه ي ا أ خ ي ن ح ن ع ن د ن ا ح ت ك ك ل ا ر ج ي ت ن ا ا ل س و د ا ن ي ة ا ل ن ا س ب ي ق و ل و ا ي ق و ل لك ل س ان ك ح ص ا ن ك إن صنت صانك و إ ن هناك ت أ ه ن ي ع ر ض كلام م و ا ل ي ج ن و ان ل ل ل ه س ا ي د خ ل ك ا ل س ج ن ف ب ا ل ت ا ل ي تحفظ هذا اللسان وتصون هذا اللسان ب ا ل م ن ا س ب ة الشرائع تتدين ع كلها ق ا ئ م ة على اللسان ده ل أ ن معاذ ب ج ب اسره سلم ع ن ا ل إ س ل ا م و س أ ل و ا عن ا ل إ ي م ا ن و س أ ل و ا عن الجهاد ذروه سلام ا ل إ س ل ا م ورسول ه ورعوا عما يطفئ غضب الرب ورعوا قيام الليل وكلموا عن صلاقه س ر قال لا أ ل أ د ل ك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا قال و إ ن مؤاخذون بكل ما نقول يا رسول الله قال ف ك ل ت ك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم و م ن ا خ ي ر م إ ل ا حصائد السنتهم ومن ا ل ب ل ا غ ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ع ه و د ة قوله حصائد السنتهم كان ا ل س ا ن ل ح ق ق طيب ف ه نختم ا ل ح ل ق ة دي و ا ل ل م ل م ة ب ح ا ج ة ب كيف نحفظ السنتنا فهي ط ر ي ق ة ع م ل ي ة إ ن ه نحفظ بها السنتنا تكلم عافات اللسان الكفر و ا ل ش ر والكذب ونقل الكلام و ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء والسلق ب أ ل س ن ة حداد وتكلمنا عن الكلام المعند ا ق ي م ة المهدر و ش ه د ت الزور برضه باللسان ورب ك ل م ة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من ص خ ط الله تهوي به في نار جهنم سبعين خ ر ي ف ة تعليق بس تعليق يعلق تعليق طيب أ و ل شيء استحضار م ع ي ة الله تستشعر ان ربنا بيسمعك وان كلامك ده ما بيضيع الهوى ب ش ي ل ه اي اتكلمت بالموبايل اي الهوى ش ا ل ه اي سنكتب ما ق ا ل ه أ ح ص ا ه الله و نسوه ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي أ و ل شي ء تستحضر ان ربنا بيسمع كلامك لو ق ل ت ب السر ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم استشعارك ل م ع ياخي ة ل ل لمراقبته على كلامك ه واستحضارك يا أ في كلام لو جنبكم واحد محترم شيخ إ م ا م الجامع أ ب و ك ما فيه تقول مع أ ص ح ا ب ك ي ق و م يتلفظ ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ن ا ب ئ ة والعبارات ا ل س ي ئ ة و أ س و أ شيء ا س م ح لي أ ت ك ل م عن تلك النكات ا ل م ق ز ع ة ا ل ل ي ب تسخر من القبائل أ ح ي ا ن ا وتزدري بعض القبائل احيانا وبعض تعلموا الناس تجرؤوهم على القيم والثوابت على الدين يا أخي ناس يحكوا ع ن ي ي ليك قصر ن ق ه زيدي والناس يضحكوا أيوة في مكتوب الضحك ص ح ا ف ل مكتوب كل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وقالوا ولا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كبيرة صغيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلموا ربك احدا تلقى يوم ا ل ق ي ا م ة كانوا قاعدين مع ا ل ف ر ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة في المسرح الفلاني في النادي الفلاني ونكتليهم ضحكو يكتبوا لك ضحكاتك ديتي ورجعوا لك ضحكتي يطلوا عليك على ا ل إ ن س ا ن م ن يعمل ح س ا ب ه يستحضر معيي الله تعالى ده غير النكات ا ل ب ا ي خ ة المتعلق بالجنس والحاجات الزيده ت ل ق ى الشباب يستاولوها بناتهم هذا لا يجوز و أ ح ذ ر كذلك الكتاب والصحف أ ن يحذروا فالقلم هو أ ح د اللسانين لسان ينظم به والكتابة تمسك تجيب يوم القيامة انت أ م ن ع نفسك عشان تربي نفسك على الكلام لازم تمنع نفسك كثيرا و أ ن ت قادر على الكلام تمتنع عن الكلام ثالثا كن كعيسى عليه السلام لو جاتك كلم زو ر شاكلك طلع كلام جميل ق ل ل ي الله يهديك الله يصلحك عيسى عليه السلام م ر ة ومعه الحواريون ف ج خ ن ز يمضي يسوع يمضي ي ف ض ي ا ل ض ل يمضي يمضي ي م ض ل يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي ا م ض ي يمضي ل م ض ي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي و م ض ي يمضي ي م ي ي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي يمضي ي ا ض ي يمضي يمضيي ي م ض ا ي ي م ض ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ي ي ا ل ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي ي ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن ع م ه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم